اتفضل يا باشا وصلنا عايز كام اي حاجة بس ياريت بسرعة لحسن واضح ان في مسؤول جاي يزور المستشفى اتفضل ايه مفيش باقي يا عم تكل على الله بقى ربنا يسعيل لك اهلا يا سات الوزير نورت المستشفى مين اللي بلغك ان انا جاي يا دكتور نفسي في مرة اعمل زيارة مفاجأة بجد هو في مفاجأة احسن من كده اتفضل يا سات الوزير اتفضل وزير يا باشا, يا باشا. لو سمحت هو اللي كان راكب جنبي ده وزير الصحة أيوة يصل ها طب يا ريت بقى تبلغوا ان احنا ما عندناش اي تيفود في البلد ولا حاجة والناس اللي ماتوا صحيه تاني آآ وبعدين كفيش باية ماتوا كده بمزاجه يا باشا ده دلع فلاحين بلاش راغي كتير حرك بصرع بليونش ما شل الله يرحمك يا أبا كنت آخر عمدة في سلالة إيلة الغندوق وقد شمتتك راه على فين يا مروة قررت أخد أجازة كم يوم غ ده أنت ما عملتهاش من يوم ما تولدتي وإن شاء الله هتقضي الأجازة دي فين يا حبيبتي؟ في مارينا خلاص استني بقى أجهز نفسي بسرعة وأجي معك بجد يا بابا مم. أنا فعلا محتاجة أتكلم معاك بس هتقدر تسيب حبيبتي القلب واسبها ليه؟ ما تيجي معنا وتبقى فرصة تقضي على بعض شوية أنا مش عايز أخذ على حد واعمل حسابك يا بابا لو أنت مصمم فعلا أنك تتجاوز البنت دي انا بقى مش هعيش معاكم في البيت ولا لحظة ما تخفيش انا اشتريتش اظننا كده على قدي انا وعبير انا مش بصدقة نفسي انت فحلا تتجوز البيت دي وايه العيب في كده يا بنتي انا من حقيقة تمتع شوية انا عشت خمسة وعشرين سنة مع امك سيادة العقيدة انايات في طابور الزنب نحن قاضينا شهر العسل يا بنتي في مخبأ يعني يا بابا يوم ما تتجوز تتجوز واحدة من سني وانا يعني كنت ضربتها على ايديها هي موافقة واهلها كمان موافقين يا بابا عبير عندها طاقة زيدة دي فظيعة ده انت ممكن لو مسكت ايديها تقلف ده عزة طلب انا مش حمس كالاديها امال انا عايز اتجوز ليه يا بنتي انا نفسي في ولد العبي سمعتيني ولا اقول هالك تاني <تصفيق> نفسي في ولد العبي طب وما طلبتش ليه حضرتك من ماما تجيب لك ولد صوتة نبه عاشر سنين وأنا بطلب منها تقولي بلاش دلع يا عبد الرحمن عايزني أدخل على الزبط والعساكر وأنا بطني منفوخة والله يا عندها حق ما هو مش منظر برضو يا بابا وأنا زنبي إيه أتحرم من ولد يشيل لإسمي عشان مراتي عقيد في الجيش خلاص يا بابا أنت حر اعمل اللي أنت عايزه بس أعمل حسابك أن بنتك مر اللي كان بيتضرب بيها المثل خلاص انتهت سلام يا بابا <تصفيق> يا جناب العمدي يا جناب العمدي فيه يا هادي يا رفاعي ايه الغغل اللي انت عملها دي يا ازيفت انت مصيبة يا حضرة العمدي يا ساترستر يا رب ما تنتق يا قعتي قلبي الحرب قامت يا عمدي ايه التخريف اللي بتقوله ده يا قالي فيه نشرك بين عربيات ساودة ولبسين بدال ساودة ونمطر ما مالهم الناس اللي لابسة اسود في يومك الاسود دي عايزين ايه بالظبط؟ احتلوا مقر العمودية وبكل بجاحة واحد فيهم قاعد على كرسي العمودية الكرس اللي ورسته عن أقداد أقدادي؟ ايوه يا عمدي وعايزينك تسلم نفسك على واقي السرعة الحاجيني يا رائفة فيه يا عمدي؟ انا تساركت فوت قدامي يا متهم عليك يا عايش. في حد يضيع منه فرصة زي دي. يبني الوزراء دول زي الملاجه. لحد يعرف يشوفهم ولا يلمسهم. وانت يبقى جاعد معك وزير الصحة شخصيا في التاكسي. وعينك في عينه من غير ما تجلبه في اي مصلحة. وعملت خربت معه في كلام فارغ. ملح نوال الترنشاط والصرف الصحي ما تولع خفر بطاطع اللي فيها انا كل اللي خايف منه ان الوزير يفتكر اسم ابويا ويوديه ورا الشمس انا مش هسامح نفسي ابدا لو ابوية تسجن يا عبدالله يلا هي عرفك جو الزهرة طول عمرك واطي عايز تخلص من ابويا عشان تتجوز بنته خلاص يا عم ما تزعلش نفسك اول عي هخلفه نسميه دسوج الغندور طب ناولني الموبايل من جنبك حاجة عايش. الده اللي بيتصل. ده تلاقيه بيستانجت بيا. يا حبيبي يا بابا. ايو هترد. <متحدث> انت هتقرب تهز في كتافك. ما ترد على ابوك. وانا ليه يا عينة رد عليه بعد العاملة السهودة دي. رد يا عايش. عيب كده. ابوك هيفضل يرن. وانت قاعد تتفرج. اي نعم هو راشل غتت وتبت. لكن برضو تكبرنا. وعندت بلدنا. ربنا يستر. هات. قالوه مين معايا. <متحدث> اوك يا باش مهندس. انت بخير يا أبا؟ انا بخير طول ما انت حسك في الدنيا انا بكلمك من مجر العمودية يا أبا انا مش عايزك تتفاشخر جوي المجر اللي انت خنك ترى بيه ده كلها زاعة ولا ساعتين وحيتجفر بالضبة والمفتاح ما انا كنت فاكر كده لكن طلع الامر مش كده انت هتشعر يا عموما انا مش عايزك تزعل نفسك. انا اشتريت تاكسي شراكة مع الوضع عبد الله ابن خالتي انا همسك ورديه وعبد الله يمسك ورديه وانت بتمسك الوردية بتاعت الفجر انت بتحب تصحى بدري ورديه ايه وتاكسي ايه انا مش فاهم حاج. ما هو يابا انت ما ينفعش تقعد في البيت امي هتتخنق منك ومش بعيد تخلاك يا اب بطل تخريف واسمعني انا واقف دلوك في مجر العمودية وقدمي دي اكتر من ثلاثين مسؤول هبطوا علي فجأة كده من مصر المحروسة عارفهم عارفهم شفت منهم مجموعة قدام مستشفى القصر العيني وهم كمان عارفينك انت رفعت يا بش مهندس السادة المسؤولين اصدروا قرار باصلاح الصرف الصحي وبقرة من الفجرية حتيجي قفلة طبية لعلاج الناس من التيفود، لكن ما قلت ليش يا هادي عايش انت قدرت توصل ازاي لسيادة وزير الصحة دانا اللي بقالي تلاتين سنة عمده معرفتش اجاب التمرجي في الوزارة يبقى الحكاية مش بكتر السنين وبعدين كل واحد وعلامه اهل البلد كلهم بيدعولك نفر نفر امقعد على باب الدار متفشخره ولبس المنديل ابويه وحط رجل على رجل عايش. عايش. عايز عايش عايز عايز ايه عايز ايه سيب رجل البنطلون دي احسن فرصة تفتح فيها موضوع جوازي من زهره طب سيب البنطلون واحترم نفسك بقول لك ايه يابا يا ايه يابا يا عشان المناسبه الحلوه دي عايزك تقف في مجر العمودي وتعلن رسميا جواز عبد الله وزهره انسى يا عم. دي سجل غنضور عمدة كفر بطاطا لا يمكن يرجع في كلمته أبدا خلاص ياابا كلامك يمشي عالكامير قبل الصغير بس اعمل حسابك أنا حاكفل معاك وعمل تلفون صغير لمسؤول من المسؤولين المتنطورين حواليك واجوله في المجر العمودية بالشمع الأحمر خلاص فيش مشكلة ما فيش مشكلة خالص لما ضحي بختك زهرة. اهو عندي منها اثنين زيادة. أهو قديعين العقد؟ سلام يا أبو. ها قال لك إيه؟ مبروك يا عبدالله. أبويا وافق على جوازك من وردة. ها بس انا عايز اتجوز زهرة. انت حتنائي.